قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صدرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أي يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفر فأردنا أن يبدلهما رب أبوهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لولا ميني مين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صارحا فأراد ربك أي يبلغ أشدهما فأراد ربك أي يبلغ أشدهما ويستخر جانسهما رحمة من وما فعلته عن أمري ذلك تؤيل ما لم تستطع عليه صبرا.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 القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنات وسنقول له من أمرنا يسرا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 إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا أَلَّا تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ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 قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكان وكان وعد ربي وكان وعد ربي حقا.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 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه, ولقائه فحذقت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا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 يوحنا اليحيى اليحيى اليحيى انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا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 فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هينك وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ جَعَلِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّا سَتَلَاثَ لَيَالِي وَسَوِيَامٍ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إلَيْهِمْ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاتا وكانت تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 ورحمة منا وكان أمرا مقضيا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 قد جعل ربك تحت كسرى وهزئ إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا فكولي والشرب وقارئ عينا فإنما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني 141-نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله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 جعلني 124- وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني, وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 125- وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى مريم قول الحق الذي فيهم ترون ما كان لله أي يتخذ من ولدين سبحانه إذا قضى أمر فإنما يقول له كون فيكون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 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون نام لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.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 اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراقب انت عن الهات يا إبراهيم لئن لم تهيني لا ارجو منك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيان واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ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 كتاب إدريس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 ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا ومن من هدينا وجد بيننا إذا تتل عليهم آيات رحمن خروص الجذو وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وَآمَنَ وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب 111-إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما 113-ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا 114-تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته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 أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قر منهم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما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 ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الم تر اننا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم الازاب فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عذابا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عذابا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 وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل من في السماوات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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم رحمة ودّام فإنما يصنعه بليسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتوذّر به قوم اللدّام وكم أهلنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تح حس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقاء إلا تذكرا لمن يخشى تزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا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 129-وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني 122 ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوا 123-وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى 124-إنني الله لا إله إلا أنا, إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها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 أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم, هل أدلكم على من يكفله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 ان يفترق علينا او ان يطغى قال لا تخافا ان لي معكما ان لي معكما اسمع وارى فاتياه فقولا ان رسول ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من يتبع الهدى. إننا قد أُوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولّى. قد أُوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولّى. قال فما ربك يا موسى؟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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا 112-وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به, فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس بحاء فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وإلكم ويل لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم ويل لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا إن هادان لساحران يريدان أي يخرجاكم يريدان أي يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلة فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى اننا واما ان نكون اول من القى قال بل القى فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحر يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال أما له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البجنات والذي فقرنا فقد ما تقض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا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 إنه من يأتي ربه مجرما فإن له, جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك, فأولئك لهم الدرجات العلا فإنه جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسام لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه وَلَا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبه وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِهِ فَقَد هَوَى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 فَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أَيْهِي حَلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أَيْهِي حَلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها, فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلَهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ, يا قوم إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَانٌ فَاتَّبِعُونِي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 لا إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليوم نسبا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قد سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ مَا مَصِيرُهُمْ وَسَاءَ مَا مَصِيرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يوم يُنفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمسلهم طريقه إذ يقول أمسلهم طريقه إلا بثم إلا يوما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 يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ابو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 145- فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم, يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 146- فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغواه 129-ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع فَلَا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذالك أتت كآياتنا فنسيتها فنسيتها وكذالك اليوم ساء وكذالك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى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 أو لم تأتهم مَا ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى